عيينه وي مرام يا الله على خيرك يا یا <تصفيق> حادی ويا کوم اخذوني يا حادی بوا لك علينا وير مقام عليك بار دانوني يا حادی ويا تمخدوني علي كل بار تعالوني يا حادي ويا تمخدوني علي و الله ما يا حادي لا يا أظل بيديارك عم وحدي تعيلي يومين يبقى ولا حيل بقاع عندي اللي مابم دي يجروح حي يا صدرين يواسيني وشوفك في ضعنت احدي يا حادير الضي الممشى اهروش الليل قلبها الشاي اريدت لا حقي اضعاني يا حادي ويا قوموخذوني عليل وين مراد ابني وين مراب ذبني يا حادي بضعنك ارشبني علي لول مراب ذبني علي كي البارد تانوني يا حادي وياكم اخذوني یا کیل بار دانو دی یا حدی او یا تم استونی کلیله وې الله <سؤال> اخذني اللي يا لوياكم يا حا داخديم تم وبروحي وضالبي لسافر ارعاكم ولا تخليني قلبي الذا نعاكم لا شيء السنين ولا لحظه انساكم يا حدارجوك لا تمشي يا ظل ذري دم هوني يا علي تنسوني يا حادي ويا توي خلوني يا علي له وين يا علي لا وين يا حادي بوا چيبني <متشفني> علينا و المراض <بني> عليك البار تعلوني يا حادي و يا عليك البار حادي يا حادي ويالله كم يخدوني عليك والمرض يا حادي ضعوك ولياني تهدى بماشية النقى أبوي فارقني وما اقدر على فراقك ونار البعد يا الحادي يشيب الروح حوا وجه شوقي لقامك لحشي المشتاقي ريدة ودعي وياهم صعوب الحاج فرقهم أبوي وأهلي عافوني يا حادي ويا كم ياخذني بعيني لي ويل ذبني عليلا ويل ذبني يا حادي بو على عليله ويل طاب ما ابني عليك الباردانوني يا حادي ويا قم خدموني عليك الباردانوني يا حادي ويا ويزنوني عليك والمرضبني آه, آه آه آه يا حديش ما أحاجكو تهمي وتفتعد عني ولا أدري السباب شنهي يا حادي ما تكلمني غزاني الشيب يا الحادي ودهاني من زغر سنين أريد تعايني الحالي يا حادي المرأة داهمني يا حادي المرأة داهمني يا حادي اسمعني الحادي سقوتك يا مفادي انا عدي وما تحاتوني يا عادي ويا قوم افسوني وي عليله ويلي المرض ذبني مرغبني يا حادي بضعنك اغشبني علينا و المرغبني عليك البارد يا حادي يا عكم اخذوني يا كل بار تعالوني يا حادي حبوي حسين بعد ما قدرت طور دمر فا يذيب دمعي ونوبك لا حبيبنا اخلصينها حبيب حسره يجيني اللي بكاره يجيني اللي بكاره يا حاده اشراح لك الحاله عقبكم عيني مهما على منع عیونی یا حادی او مې خدونی عیلی وې مرا ذبنی عیلی وې مرا ذبنی یا حادی نیله وی فرام ابنی عليك البارداني يا حادي <تصفيق> كان على الاخراج والهندسه الصوتيه خالد الحشامي وعلي الماجدي وعلي الماجدي